ضرب الله مثلا للذين كفروا امراه نوح وامراه لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا